بالقول لا اله الا هو اليه المصير لا يدادل في ايات الله الا الذين كفروا الا الذين كفروا فلا يغرؤك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم فَأَمَتَّ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُمْ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ ليدحضوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النار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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأذوادهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهموا السيئات ومن تق الشيئات يومئذ فقد رحمته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 على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 بالحق الحق من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا معه قالوا قتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال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 وقال الذي آمن يا قوم إني أطاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد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 الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار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 ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم, وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا درم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وان المسرفين هم اصحاب ما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 ويوم تقوم الشاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون ما نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في لخزنة جهنم ادعوا ربكم لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا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 وسبح بحمد ربك بالعشي والمبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهمهم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين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 لا اله الا هو فانا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء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 ثم من عنقة ثم يخرجكم طتلا ثم, ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أدلا مسمى ولتبلغوا أدلا مسمون ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يصرفون الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار أُسْدَوْن ثم قيل لهم أينما ما كنتم تشركون من دون من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون جهنم خالدين فيها ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَيَلَيْنَا يُرجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مَّا من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَئِسَ بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخفر هنالك المبطلون الله الذي دعن لكم الأنهام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حادة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَتَرَا فِي الْأَرْضِ فما أَغْنَى عنهم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رسلهم بالبينات فَرِحُوا بِمَا عندهم مِنَ العلم فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا دَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ قالوا آمنا بالله وحده وكفونا بما كنا به مشركين فلم يكُن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بعثنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Um...